بثا وكلتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم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 يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب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 واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحِراث العظيم وكانوا يقولون أَإِذا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَأَبَاةُنَا الْأَوَّلُونَ قُل إنا الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 أفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لو نشاء أجعلناه أجاز فلو لا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأتم أن شتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرو ومتاعل المقوين فسبح بسم ربك العظيم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 أفبهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن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 وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم